إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قلنا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا مراه و ارادوا به كيدا فجعلناه الاكثرين و نجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين و له اسحاق ويعقوبنا فيله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 إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فأههمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وعلمناه صنعة له سر لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون لهم ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وَأَيُوبَ إِنَّ دَرَبَهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِنْ عِندِ وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس ودى الكبر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهبهم فظن أن لن نقدر عليه فلا في وكذلك نوج المؤمنين وزكريا وزكريا إنا دارا ربا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأن تقي الورفين فاستجدنا له ونذنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فانفقنا فيها من روحنا وَاجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وتقطع أمرا بينهم كل إلي راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهل كناف. فتحت يا جوج ومجوج وهم من كل حدب وقد واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا غيلنا قد كنا هم فيها سفين لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى قلانك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت امنسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه وتترقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من دا دِعْتِكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ دِنَّا فِي هَذَا لَبَلَغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أجري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قُلْ رَبِّي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ